لا يندى واقتشني كئيب سائدين مؤمنين والملائكة دعاء خير القرآن وهم لآخرتي شاد دعاء خير إجابة بيردا ومحمدار دعاء مكة خود تنهار ريت جات قار وفقط من بات واجب با إيمان وعمل خالص خاص لا خلاف أو محاكمة أكره والجو من زلك ديار أكره إعلام أكره المؤمنين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 ده ده ارض شتان درخم بو في تيليزي ناه استهزاء يان ياكرم هر وياك دواي انس فيدي سخي هر جهنميت زيار ياكره دعواكنده همو خلق مؤمنين و غير مؤمنين كلو حدال على تي بكره عليهم لعنه الله والملائكة والنار اجمعين خالدين فيها لا يخطط عنهم العذاب ولا هم ضرورون ومن ترتديزة اگر قرأت ذو خيرك لدنيا يا لاخر الدرس كوين هنالي أولا ناسين سببك يهم استخدام سيهم توقل لفرقوا شوارهم تعبير لو توقلت بدعاك بترفي خود ولا ج هوار كردنه بندگان صالح يا الشد صالحان خايفتن او كسه كتو هاواري دهكاي اگر بوچ ديك هاواري دهكاي كاس بابو فران كردو به هاواريتو او دعا كه كه او اكلي تبردو دعاء اما هاواركيت ميوات به او دعكيت الشريف يكذبوا داواك كاش داواو سانيا نكونوا يقين بك هرجي بنده قشتي بلا ولا توفوا او الكاذب كل خراف نخالو تشربي كمال داوا سي اخويا انا بدا انسان غرانك للشرك دور بي هاوار كدنا غيري اخوا مطلقا حدا انا استا اظهرني زور درايه كاريت ك aya eğer havar kırdın bu o'dur. Çun insan kul ve ruhuşu günahkar laykhu azane. Kesefet müzikdir. Bel la'udha ta ka utkayuka an şer şirke. Bel ayin teşhisi sure-i Yunus. Ayin teşhisi sure-i Zümer. Ayin teşhisi sure-i Ahkaf. Ve duhre gitinde ayatı Kur'an. Mesela be sure-i Zümer'a وخلق يأثران جليل للمشركين كبوتي هوارك نفسي عبد رصانك غيري أخوا جود عنك خواي ندم مستقل يا ناغاني ما نعبدهم إلا البقردونا إلى الله ظلفا فقد ذوقك أو موضع بندقية بصيرة دعاء برابر يا نو أجرين كنذيك منك يا أخوا بشو منزلت من ودخلنا إليك جا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 كلبشي اختياري وإفلاحي في النجدة حركة بالعقل. حضور كردي فر من رواياته من الجيانة غير إخوة دمعناه إلى قرار بان لا إخوة. داخل كلمات الله كأبوي أول كلمات وياك مؤمن معناك إبداعيا. تقريبا لغريترين كلمات في الأرض. اختار ترجمين لا إله إلا الله أكرهته. أجريه وياك تردي إخوانيا. وياك أمامنا على كل فر نضو ك. خلصينا يوم ما يجدون خي إخوهم هذا شيء ما أبو جهل أو رجاء كعات بدر أعلم شيء وتي اللهم هم أقتنا للرحم فأحنه الغدار كإمام محمد في محمد عليه كان ما نظرت ربوة صدره في قطع صليره بيعني بيت منور أوها على خيذ اللي قلت له إنكار وجود إخوانه لا تنهال ربودية و خالقية خواهي بيك ازاني اوها بسوط دعاك و اوكد دعاكش دامنجيتي خواهي بيك و خواهي بيك نواجه يعني اوكد زوجه يعني اوكد زوجه عاشوران مشتكين قريش الانقذ بلو اشكت او مريقا على السلاطة السلان بيد الدنيا حجان بالتبصير اوكد نظريان ادا و غير اولا وقت اوكد كعبال عصار روخان بي تصميم عامليني كنوع سام بشهرتك بيكين وكهيج كمان لماوي الرباو كمال وأوانك خلانيك فقد لدت ضنمن عامليني شن ما رخوي ضحرا في قراني أوانك كقرآن جاءنا فرنا أمة القو ده شن كلو عيتي جاءنا فرمن بهي الغير خويا قبولك قانوني تري أن الغير خويا غيري أو بشي واخويا جب وشنك غيري خويا بسريع درس عذاب وانا ظلم كأول وجه السمانة ودعث عن كردون ويعني أنت مؤثر أذاني أهايك يقولون بتمشهورتان يعني ناوي اللات اللات مؤنسي كلمي الله كالله إذا أصلاك يصنع فعله يقولون اللات لبرد سفيتنا ويخواه دامة الله وقت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 وذا درختار کد نظر گي او برنده دوري او درختار وګرين كه او دغي خوش دي الله خواسته command ها اوه شكي مشكي نه قريشه هر ملي خو عليه صلوات السلام به مجاهدله له اوهات و اوه شكي مشكي نه قريشه فائزين كه قانون او برنامه خو یې پويان دا نه نه دائم نه نه ځکه یې په شو اغري نه حجت خان باعث این لذت است که اینی خواهد چرخه کیه با جنبه‌ی وظیفه‌امالات و با سیاست و با برنامه‌ی اقتصاد و اجتماع ندانم چیو چی اعمال میکنه اما شرکت کسب‌مالت وانی برنامه‌ی بوده بود و آوازو انتخابی اتاقی مشتیم که مجهزه بود و اشاره‌یش کنده بود که آواه مشهوران سرگون و نمرد ادعائي اله بنيان كبه او بشيكي فرعون وطين من الهي خلقي نصرم يعني فرمان روايه خلقي نصرم ربكم الاعلى شاهن شاهن بانترين فرمان روايه افتان دارو فرمان دارو شديد دورنا كفرمان الراني اما هم بانترين ادعائي ونمرودي شرب وصورنا و هروا لهر مقطعك لتاريخا لهر جيك لصر ارضا كثير ادعائي ألوهيتي قدر غيري أو كونسيتي من صياد رسمي عصرمان روان هكذا وضم تذيبه أسر أزانيك ممروء إله رب زوري أسر أزانيك هموء وانيواء بهوسي خوايا وبغيري سرماني خواه حقنا وابتدايتي خواهيها بإنسان بغيانيك أجر جاركتا مشرك حسب نقري وبرو شقاوتي عددين روي تنهال جيانيك لواقعيته جانا نبا خيارا هذا فرماني خواهي برابطي فرماني خواهي بك لكتبك يا فروعي أصولي همو وفروع بشر كده ينكده و سيغمري خواه عليه الصلاة والسلام تبيني أصولك يكرده ودواء عوش سيغا وضاء علماء مؤمنين هالزماني كبا اتفاق تبيني كندو خلقه بك غيري آأوغ غيري فرماني خواهي وكذي الشركة إلا يكثرت أو إيش أويك لما قطعك واريكناك لإجماع وإكتفاق علماء لبرنا تشاري الضرورة أسوال عالمين مستهدين قبول الضرورة ضرورة أما للأوائد وحول الضرورة وزيء وزعنا دارد يا اعتقادك قدره هو ده انسان اي دي دائره و دي مخطوبه بس شيء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 طلان نقوله وإيش أوانه بعنا فشوه در مختبره إنه المول إشارة وشوها كي يصير ليش هذا زياد المري؟ هو كيصير يعني نادر احتمال وبعدين شنو هي أجهزة ما ترى بالوالد شون أجهزة ما نقوله؟ وكان ده ونيك فشى أجهزة ما نقوله؟ أمرنا شون قطعا يكلح جدا هو كادر وفي شيء ثاني أو كادر غارنا. حتى إتناني خاطرة جثت يكردون لأداء مسئولية وميالك هدني أو دائرة كتشي أدني في ماليو بصاحبكم من أراضي اعتقاض فالملائكة آوات تطفح لا فقط نغ... بعض المخلوطي جاري بركة كاكروا إنسان حواريان ويبكاتي جاريكوزان وقواريس بذل من أسارهم ملاكه هروا قبیله دک اوونیه ماموری اجرای قرآن اوه و دوی کلامه دکوالی گوشل کناره کان متقلم رلی فرمان رواي خو کارسمان کان دومیهت چه بشه کی چم پیامی خوا به انسان مخروطکانی یوتنسان دهره و هروا ادارایی کایلی کارکانی ام عالم هو انسان قسمه ترن اعتقاد <تصفيق> فالكتوب الهراب فكاني واشاركرا واشطف اختراكرا يامذان كأو قرآن بوطو نار وابو او تذيهي <تصفيق> جسر شعو وابو بذن بجاني وخيرو بوطو تذيهي <تصفيق> فقط واسلا وامذان او برنامي عملي جانتنا شاعد ذاتي ليونطاو بطر اما يكيك لحكمه كان يدفش في و اجر احكامك كي كي و من يد او ارداء او اي بعنوان ول اول تجهيز نور رخنه کی ایجاد ہو رہی ہے تو تو تکن تھی نک کہ علاوه نفسي خوف جائر قرات شیطان مجھے اپاط رہے دو دیکھنی جو اونجوره خواہ پیدا ہو گرمی سے فائدہ نہیں کا و فقط نظرياتك على ذكراتك من المنين العماليك أجل جرسي بل نسير حقه حرفتك أو تنشقل بل جنبه بدأ في بشر نواصر إيمان بالرسول نتيجة هما نبون أجل كيف يمكنك ان تكون مسلما كنت حاضر ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت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 ویدی قیامت نیوه ویدی فادات جداریه رایی چونه لوباره و ازانی که ازانی خزه کلب یادانی فتا لکنید و دعا یکیم و لا یحتفت وانا فاانی اگر از جرد که ایمانی در روز قیامت نیاد دیانه کسی خرکه بشتجد لگل غصیمه در والتسجيل ناكا لس الخرائص أنتم من بس كثروا تكروا ناكوا جاء من ظاهر قوي من المخلين أو كتانشة ليذكر أن أوانه سري فالذين هم على طلاه تاهول كالمي جكيم قاطلا نجمي أبادلوني كإنسان لذ الخواواف كإحساس مسؤولية مستدى أخوة ومستدى فندقان أخوة أعواتك كهيد دور حقك أن وواجباتك كاملا أباتك كا بأي أدر راسك ينجزكين شهون بأي حتى كيف الذين هو رائعون أو نتكراني وعا فقط خلان يذكر ولم الماعون المعون او نعمت الله على المجرى بين الجامعه هموكت وجورس هو تاخر اللير والدار بيت برطمنا بلوى هل كتير عرابي اجر جيل الزكاه تتصل لوى جقيده بسلامه بهجران او مكذبتنا تفتحي او انسرق او اكراك إيمان بروجي قيامت يعني احساسي مسؤوليه للبكر و لقصو العمل و تصحيحي الحراطات لعمل رابطي إنسان لجلخوا آوات الصحيح كراكة ابي صلاة اقامه بكرية صلاة دعاء شكيدة وروس المش إنسان إقوال لمسيري حركتي بندجية خريكة هنا وغلقرية كده هر أبي کے بے امکانات یہ بفرہ ہندے جو موانع کے سر راہ در ہیں با توجوہ موانع يعني أول او أو ارتباطے وإنسان انسان ذو ارتباطات دعوائے سہلی امکانات موانع لما خيري بندہ ها او صلاح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 لو خنوات تغيرات كروي دهل الكون كأن كان خاطوب التغير القيامات وصير ذا خبرك أو شتنوات مشغول اكن كبتو حلنا كرنبي ده قيامات والتو لكنال ينجل ده واكك ان كانت بالتهيه وموانع على صراط هنجيره كانجان وظيفه ابوديت الله الله استقرار الانسان ده ولا قال خوا بل بيانكراكا بل لجستذان المعروف ومنكر لا إخواتيا دواء خود مخول خاديكا هميشا مراقبي شديد درون خودي أويا منكر منكر وفرع الدنيا لا درون تا جو بري الدنيا وخركودي كي أويا معروف برسيدنا ساي إخوات أو جري كي لا درون تا رشد يبين من غير ذلك ولا نظام اجتماعي لازم يرتاد الانسان جاري الاجتماع ككي خنواجا بانكراب الانسان ك زوج بدل او زوجته لو او خالته دو جزء من واحد مكمل يكتر كهر كان بشغله خصوصيات الانسان كانه كابد بيسوا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 لا احباب شانجيترا ملاحظه يا لما الاجتماع الجورو وقع اولي سوري مساع ديا ميتا اگر انحراف خاص دفر و کتو اخوا وهله ک خروج دنیا ردي تو اون يك فالهوضان وطغيان وإذا انحرافت لوايك جو باش إنسان وجوديان هي تيوجن و لايك إجازة بخوي باب وطغيان بسر أو يترى بذنك من نفسها أو فرد إنسانك خلق كراه هل لخوي يتريبه خلق كراه لخوي يعني حقيقة يكيك يكي وكأو يكي يجري أو تارشل أو تارشل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 بيخوض بكانتيان أذاني في الاجاده ابي بخوض كتويان كواجبات نخضد وان رايتني كحقوقنا ان ادانك ولا ان واجبات يا نخضد بخوض وحقوقك كفد يانو حد الداوي كيليان اذا نكره موتا هل لو دون ترى خلقون ودار نتيجه وحدت دخولنا رب يكوي وش حقيقه تجيش جورو طيان سرهمان سركشي اقليار خد بنا سوجي خود گانم منزلتي خود منزلتي خود بعنواني بلبي و المتعال كخاونتا بناسا و شنيق واجبات من خد هر كسي تبدا سيرتا ادايكر و شنيق حقوق الذر غيره هر و ولا انحراف لزميني سياسته هلواك لتوحيد ألوهيته بانكرا نظامي سياسي آوادة مرضين راكا فقط قانوني خوال لكانالي كتابي سنة الله وحاكمته كالترش عباحة كرا موزع موزعي خليفي خوائده لتطبيقي سرمانكاني اخوانه ولكن فرمان ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون انسان افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون فما اقتضائك كذميني كذا دو حركة بناقه تواني ميداني في بدره فكرك يا دواما ككثر ذميني ماذا تنفقون قل العصر اي ورا حتى اسوان يدسبوا بها يجري انفاقيه بينفاقي كامل هل يقولي بقية هي خوط نية هي خوط نية بمعناي أماك خرجي ناكي لغي غلطيك وكثقت إرسلاتي مسائل حياة الدنيا ودين أنا هي خوطة بمعنى كأويدا إذا فلسل نيازي ما بيتك لريد تذكيتها فلسل رحمتك عظيمة لتركي خواهوك وبكثي استعداد طواناين زيادة نيازي خويدا بواماك ثروتي زيادة نيازي كسبك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 ولا ملاحظه كرم انت صيحاتك امان خات وبيت وضعيتي امروجي انسانك والد فرجالي هذا ان حراسه له حقيقه ان لك كميه كثيفه شديد في زورتك اجل او رجاء روان بدر اوك يجب أن يكون هناك صلاة فرمان بردالي لناتا لفر ريزي قرمه الذي قرمه من رعا إصلاع عنده بردي أنا بفرد اليواث امرو شكنجي آواء الإنساني داعي بوحق أكره بستوني تعذيبا لحوش الزندان في العون نصرة رأيك يا فكره خويه أعني تري وقت أو شو سال عمره لبرء وكناسه من راكا خيط لي في الدواور قب بكره لا راني أريدني بشر لي فرناند ودوايا وكأني ريت وناو خلودكين أرفضك ليش يمدك يا دكان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 سجد خالد السيد عن اخوان دو ضمن بيان ب ب تاع خربني بكار هذا في الخطا نظامي لكروه اولا الضي سي اكراكه قدرت باش كي قانوني تشخيص اداه لوضعيات خطر الانتاج جدويا و كفوليدان ده تشخيص وبوك هو او سيديك جاي تاريخ كامل دينو لا يوجد علمه وآثار علماء الإسلامي أمس أن ذكرنا لعبك جار فريكي في ظلال بعد ذلك وما قال الجهاد لحركته كفت فورك لوانيك أقاهي عن لحق الغو أما لا نبو لمسيب حركتها يكن جاوك بوضع ذاتنا تغشين أن جارتنا شيئا إنسانتها كثيرا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 داواي فتوايك لعلماء إسلاميكا كم عن بان خورا بك جنك زوالي آآواس جاه عليه الصلاة والسلام تنهات يا يذبحون أبناءهم ويستخدون نساءهم فقط يا بيأكش مجمونا أما ترى عليه مروجي آآواس سورة اگر انسانك و اول امنانا نناخي كالصادق ايقر انو باورنها كالتعذيب لبشر دو بشر جا هدف لبيان الامنين او ابوك انحرافات امرواجي شدته و كميتيان فرقي لقل انحرافات امرواجا بقل او تعذيب سييدا لقل برد بسر سينه دلالهانا جا هلواء لقاوها شرائطك رحمت جلال خواه اقتضايا که عدالتی خواهی بود جاری آخر بیت و وحی‌هایی که مسریم ناموری شایسته‌ترین ناموری خواهی بود خدا الله می‌درخشد این روزش نیاز به آماده‌بیکتر خواهد این روز نیاز بهاتم که غمره کنم چون فقط لا شيء او که غمره کنم قرآن که هر والتبيين كي او جياني فردي او جياني جمعي اجماعي سابقين الاولين لبردسا اما اول كماوة اول كماوة استجابا جوابي مستدان ويك ابو بكر اخاو بلال اخاو اما يتشلق غبيع الاولاء كي نبيل تيابوني في, في غمركو عليه الصلاة والسلام اذيب با توجه با أول كأم شرعيت فرق لقلاو شرعيت اللواء كأم شديد كل ما خشت له فجديتي كامود إلى ذو عزم صاحب عثمانو حسن بخير الضجاشين ربيع الأول نمن خاتبي يا ملك ماماني آمنة كيرلي فمن خاتبي أيكر أجر كأي استغاف لين با تكاني بين خمان اخيك جابر كثير محمد عليه الصلاه والسلام اما ام جاره ذا قاود القران الكريم تينال ولا قاود السنه تكا خليك جابر كثير افرن قولوا لا اله الا الله صحيح بنهر او زمينتك زمين نهر او زمينتك جاما وعزمي قل ك حياة دنيا فشت ليها ذكريتو عزمنا أوي وا أبي ذكري ذكري آخر خوا أوي هو أدارحت منو من كيمل ويكتي أبي كي ما ديرنا وكنوك أبي كي كن ورجي جارك يتر جبران بدولك وداعي حق هم بشرائته كتر وش وق أو شرائته بانكا وبلالي جركو كبابي قرك، خبيبي قركو، أبو بكري قرك، خالد إشجام قرك، كاستجابتك أو استجابتكن، وبيعتك وابدء بأخوي خومن، كجارك في الربيع الأول نبيك أضمن خاء، باع إمشي وقت غير من نبي، باع وقت أمان نبيك كحقوقي كارغر هني سبها إمارك إن أما بو خل تاند. روجی کار کرده الان اندسال. با که دایکن به ناقیدگانت ریزیم لاین ابیشی آم روجی دایکت. با وک اوانی که منال لاین محروم تلی موجود لرحمتیم ثانی آم روجی منال رحمتیم. دائما روجی مولد و روجی نعراد روجی لانو لانق های بس نده. با همه روجیک ترهم دیخوا علی خلای سلام دناو ما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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اقرأ علينا صبرا يثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدينك رحمة إنك أنت الوحفاق ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا صيئاتنا وتوتنا مع الأسباب ربنا وآتنا ما وعثنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة قالوا كم ما هم من داوكن كذا راقصان ثمن لغوش و كنار اذا ظل يشك مسي دي خا انا كذا او كيف دا هو اذا زمان ما ما كان او سختي و شده كذا فرنا نايت يكرا كنايي خير بيك توصل لي تضمن والأخوات والذوات كا في من دكان داعيم حقل الله ودولات البلاد. رجع الدنيا وجاء بينت فيشاوكا ام جاء الرسوم هو رياض فرنان بوياك فرنان بوياي واتيك فنان بوياي واتيك فنان بوياك فنان بوياك فنان بوياك فنان بوياك فنان بوياك فنان بوياك فنان بوياك فنان خليفين مؤمنين نروا بدمي واختبالي لينك لك عزيز و الأخوان <سؤال> دولنا عزيز و الأخوان <سؤال> و الأخوان جاءت عزيز بورنج و الضحنة و خير وَالصِّيَاعَتْرَةُ نِجَاتٍ بِالدَّفْعِ عن الْيَسْرَةِ من جَوْرَدَهُ أَكْلُ كَجَارِهِ فِي سِجْنِ الْأَوَامِرِ فِي كَارِكَارِكَ حَمْدِيَكَ رَبِّيَّ مُحَمَّدٌ